بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم ذم الشائِم بنميم من ناعل الخير معتد أفين عتُلهم بعد ذلك ذنِيم أن كان ذمَّ ليو بنيل إذا تُتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 فتنادوا مصدحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مفكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْزَكُكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَسِيرٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُقْنُونٍ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ابن Ada وهو مكبوس، لولا أن تداركه نعمة من رضه لن بذ بالعراء وهو مذموم، فجتباه ربه فجعله من الصالحين.